بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م ميم أ ح س ب الناس أ ن يتركوا أ ن يقولوا آ م ن ا وهم لا يفتنون 私た ق の思い出を読んでいるのは私たちの思い出を読んでいるのは私たちの思い出を読ん ا いるので ل が私たちの思い出を読んでいるのですが私た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 よし、この世の人たちは、この世の人たちは、この世の人たちは、この世の人たち ل, ي ل, ل ذ ي ال ن آمنوا وعملوا الصالحات لن دخلنهم في الصالحين و みねんねん ا س من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんね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 「そして今日もこのように私たちの و いを聞いてくれている人はこのように私たちの思いを聞い ر くれている人は私たちの思いを聞いてくれている人 ن 私の思い出は何をし ل いのか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 「今 ولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن 楽しむ日を楽しむ日を楽しむ日を楽しむ日を ا しむ日を楽し م 日を楽しむ日を楽 ا إ 日を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 ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين فامن له لوط وقال مهاجر إ ل ى ربي انه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه ت ي ن ه أجره في الدنيا و اجره في الدنيا وإن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 أ ئ ن ك م ل ت أ ت و ن الرجال وتقطعون السبيل و ت أ ت و ن في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إ ل ا ان قالوا ائتنا بعذاب الله إ ن كنت من الصادقين و ا ل رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إ ب, ب ر ا ه ي م بالبشرى قالوا إ ن ا مهلكوا ه ل هذه القريه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 ولما أ ن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف, وقالوا لا تخف ولا تحزن إ ن ا منجوك و أ ه ل ك إ ن ا م ر أ ت ك كانت من الغابرين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 ファステクバー و في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذنا بذنبه فمنهم من, من أرسلنا عليه ح ا ص ب ا ومنهم من, من أخذته الصيحة ومنهم ومنهم من, من, من, من أ غ ر ق た ا وما كان ا ل の ه ليظلمهم ولكن ك ا ن え ا أنفسهم ي ظ た م و ن مثل الذين اتخذوا َُ من ِ دون ِ الله أ اولياء َِ كمثل َََِ العنكبوت َِ اتخذت َََّْ بيتا َْ و َ إ ِ ن َّ أ اوهن ََْ البيوت ُُِْ لبيت ََُْ العنكبوت َِ لو َْ كانوا َُ يعلمون َََُْ إ ِ ن َّ الله ََّ يعلم ََُْ ما َ يدعون ََُْ من ِ دونه ِِ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 ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آ م ن ا بالذي انزل الينا وقولوا آ م ن ا بالذي 「今夜<いず liksom>、ね、<れ>は何故か知りたいけれど」<Background>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 و の思い出を忘れずに言うことを言うことを言うことを言うことを言うこと ا 言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言う ر とを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言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 ولولا أ ج ل مسمى لجاءهم العذاب و ل ي أ ت ي ن ه م بغته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب و إ ن جهنم 私たちは今日の夜に私たちはこの世を و えることに気 م ا ずに生きていることに気づかずに生きていること م 気 و ي ずに生き ا いることに気づ ك ずに生きて م ることに気づかずに生き ل いる ن とに気づか إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وال والذين آمنوا وعملوا الصالحات ل ن ب و 思い出は م わらずに ن なた غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا ع ل ى ربهم يتوكلون وكأي من دار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 وما نجاهم إ ل ى البر إ ذ ا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أ و ل م يروا أ ن ا جعلنا حرما آ م ن ا ويتخطف الناس من حولهم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 والذين جاهدوا فينا ل ن ه د ي ن َّ ه م سبلنا وإن الله لمع المحسنين